واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمدوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسولهم فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله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 شديد العقاب يغفر ويرحم ويعفو وينتقم ويرضى ويسخط ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه في سجوده وفي آخر كتره اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك والفائز برضوان الله عز وجل في أعلى القمم ومتنعم بأعظم النعم والخاسر كل الخسارة من صفق الله عليه فكان في أرض لمقام وشتان بين المقامين يقول ربنا سبحانه وتعالى أفمن اتبع روان الله كمن باء بسخط من الله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 ذلك هم الفوز العظيم وروا الشيخان عن أبي سعي بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لنبيت ربنا وسعتين فيقول هل رضيتم فيقولون وما مننا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احد من خطك فيقول انا اعطيكم افضل من ذلك أنا اعطيكم افضل من ذلك قالوا يا ربي واي شيء افضل من ذلك فيقول اجل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده قطجا ولذلك يا عباد الله كان الموفق المفلح من عباد الله من كان شأنه أن يتمس الله أن يعمل في الدنيا مبتغياً مرضاة الله قال ربنا تعالى محمد رسول الله والذين معهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلا من الله ورضوانا وإذا أردت يا عبد الله أن تكون من أولئك المفلحين الذين رضي الله عنهم فاسلك نفسك مع الصادقين يقول الله عز وجل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحيها الأنهار خالبين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم فهرم النباد الله لمن كان في الدنيا من الصادقين وكن الله من أهل الخشية من الله خائفا من الله تخشى الله خشية تمنعك من تضيع الفرائض وارتكاب المحارب شياطين الانس والجن او دعاك هواك الى ان تخالف شرع الله جاءتك الخشية فمنعتك من ترك فريضة عليك او ارتكاب محرم عليك فان ذلك يكسبك رضوان الله سبحانه وتعالى يقول ربنا سبحانه جزاؤهم عند ربهم جنات عدنه وتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه وكن عبد الله كن عبد الله عادلا لله صدقا موحدا لربك حقا لا تشرك بالله شيئا تفرق من الشرك ولازم الجماعة ولا تفارقها وانصح لولي أمك قولاً وفعلاً فأضار مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ولا تفرقوا ويكرهنكم قيل وطال وكبرة السؤال وإضاعة المال وفي رواية منده ويصخط لكم ثلاثا وفي رواية مند الإمام أحمد إن الله كره لكم ثلاثا ورضي لكم ثلاثا رضي لكم أن تعددوه ولا تشركوا به شيئا وأن تحتصموا بحمل الله جميعا وأن تنصحوا لولاك الأمر وكرهنة قيل وطال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكن يا رعاة الله من عباد الله الشاكرين الذين يشكرون الله على نعمائه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم كما رضه لكم ولا زم الله حمد الله على لعبه فقد رضى مسلم عن أنس بن مالك وضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشرمة فيحمده عليها وإذا, وإذا ابتلاك الله فاحرص على الرضا لتنام الرضا فقد روى الترميلي وابن ماجة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله من رضي فله الرضا ومن صخط فله الصغر وكن يا عبد الله في كل ما, في كل ما يرزقك الله على ما يحب الله فقد روى الإمام أحمد عن أبي العلا بن الشخير قال حدثني أحد بني سليم ولا أحسبهم إلا قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يدلي عبدهم بما أعطاه أن الله يبتلي عبدهم بما أعطاه فمن رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه ووسعه ومن لم يرضى لم يبارك له وحبص رعاك الله على أداء الحقوق إلى أهلها ولا سيما حق الوالدين أدهاب العجل والفضل وجاهد نفسك وصابر حتى يرى عنك والدات فقد روى الترمذي عن عبد الله ابن عبد رضي الله عنهما عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال رضا رب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد وقدم رعاك الله رضا ربك على رضاك لأحد قدم رضا ربك على لأحد يرتك الله سبحانه وتعالى رضاه ورضا خبه فقد روى الترمذي أن أمنا عائشة رضي الله عنها كتبت إلى معاوية رضي الله عنه سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انتمس رضا الله بصخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس لضا الناس بصخط الله وكلهم الله إلى الناس والسلام عليك ورغم الحبان عنها رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمس لضا الله بصخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه ومن انتمس رضى الناس بصخط الله صخط, صخط الله عليه وأصخط عليه الناس فتأملوا عباد الله فيما أنتم عليه هل أنتم عاملون بما يؤضي الله عز وجل هل أنتم ملتمسون رضى الله أم أنكم على أي هذا فمن وجدك أنه مناسب تقوى الله مُنازِمٌ طاعة الله مُجتهِدٌ في فعلِ الواجبات وتذكِ المُحرَّمات وإذا زلَّت به القدم سارع إلى الندم وتاب إلى ربه توبةً نصوحا فليحمد الله عز وجل على فضله وليسعى لله التبات ومن وجد غير ذلك فليواجع نفسه وليسعى الحمد لله حتى يرضى والحمد لله عند الرضاء والحمد لله بعد الرضاء والحمد لله على كل حال ونعود بالله من حال أهل النار بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالعلم الكريم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله إن الموفق من عباد الله من يسلق نفسه مع أهل الطاعة والتقوى ويرضى عن أهل الرغا ويبتعب عن أهل الفسر فإن الله عز وجل لا يرضى عن القوم الفاسقين فما قال سبحانه وتعالى فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين فإياك يا من تنتمس رضا الله أن تصاحب أهل الفصر وأهل المعصية وأن تجالسهم على معصية الرحمن عباد الله عباد الله التمسوا إرضاء الله في دنياكم فإن الدنيا كلها قليل وإن الباقي منها قليل وإن الذي للواحد منا من قليلها قليل وقد ذهب بعض قليلنا والله أعلم متى ينتهي, ينتهي هذا القليل والدنيا مع قلتها فإن متاعها قليل ومع قلته فإنه غرور لا حقيقة والدنيا يا عباد الله ملعونة مبعدة عن الله عز وجل ملعون ما فيها إلا ما قرب إلى رضا الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما وله وعالما ومتعلما مبعدة عن ربنا لأنها مبعدة عن ربنا إلا ما كان منها مقربا إلى الله ومقربا إلى دوال الله فهو المحمود شرعا وهو النافع حقا فإياك يا عبد الله أن تقترب الدنيا وأن تسعى إلى إرضاء أهل الدنيا على حساب إرضائك لله عز وجل بل انظر إلى ما أمامك وانظر إلى مستقلك الحقيقي انظر إلى الدار الآخرة وكن في الدنيا كأنك, <تصفيق> كأنك غريب او عابر سبيل وأجهد نفسك في إرضاء الله عز وجل فإنك ورب الكعبة لا تدري متى تخرج هذه الرش لكنك تعلم أنك قادر على طاعة الله فأجهد نفسك رعاك الله في طاعة ربك وفي امتغاء ربوان الله عز وجل ثم اعلموا رحم الله وإياكم أن الله عز وجل أمرنا بأمر عظيم بدأ به نفسه ثم دنا بملائكته فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلاوات وحفى عنه عشر خطيئات وربع له عشر درجات فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيد مجيد فأكرم نفسك يا عبد الله كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تصلي عليك مادنت مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الصحابة لأجمعين وارض اللهم عن الصحابة لأجمعين وارض اللهم عن الصحابة لأجمعين وضعنا معه بمنك يا اكرم الاكرمين اللهم ارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم اننا نسالك رضوانك والجنة اللهم اننا نسالك رضوانك والجنة اللهم اننا نسالك رضوانك والجنة, والجنة. ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم اننا نعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم اننا نعو... غضبه وعذابه وعقابه نعود بكلمات الله التامه من غضبه وعذابه وعقابه اللهم يا ربنا انك اعلم بحالنا اللهم انك تعلم السر واخفى تعلم جواهرنا وتعلم ما في صدورنا ومن علمته منا مقيما على طاعه اللهم ثبت عليها وزده مقيما على معصياه اللهم فكر به تلك المعصيا وارزقه ثوبة ترضى به ترضى بها عنه يا رب العالمين اللهم يا ربنا إن قوم من المسلمين وعباد من عبادك قد اجتمعنا في ريت من بيوتك نؤدي فريضة من فرائضك. نرجو رحمتك ونخاف عذابك اللهم فرحنا أجمعين اللهم فرح اللهم اغفر لنا اللهم اننا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فغفر ما جمعتنا بفضلك في هذا المسجد أن تجمعنا ووالدين وأهلنا وجيرالنا ومن نحن تنفي النوس الأعلى أجمعين اللهم لا تحرم منا أحدا اللهم لا تحرم منا اللهم لنا وصفاتك العلى ان تزقنا الامن في ارضنا اللهم ارزقنا الامن في ارضنا اللهم ارزقنا الامن في ارضنا اللهم وسع علينا في ارزاقنا اللهم وسع علينا في ارزاقنا اللهم, علينا في أرزاقنا. اللهم علينا في ارزاقنا واحفظ خير و باعدنا عن كل شر يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والله